يليك يليك يلي جوا يا نسيب الهبا ودي لي اشتياقي حياتي بقول لك ما في دار على الوجنا تغرق لك من يوم طاريش قلب uzanqatun awlasa lekin qalbi shiqunah wallahi lekin qalbi بس بك القلب مشغول سالفي بي صفناتي بقول لك ما قدرت انسى يا زينب انتي مولاتي بس بك القلب مشغول سالفي بي صفناتي بقول لك انتي مولاتي يا انتي مولاتي شوية نسيب الهوى وتجيلي تحياتي من مؤسسه احمد شاكر العبودي يا بتحي <متحدث> دريليش كل لحظة اتعلم كونك ذا العمر يميش واخدم قبرك اتمنى من صبرك اخذ ايوب وانا اتعلمت منى والله الجنة من دونك ابد ما تنحس بجنة وضعت حيدر الكرة شرف للماضي والاتي واقول لك ما قدرت انسى يا زينب انت مولاتي وضعت حيدر الكره شرف للماضي والاتي واقول لك ما قدرت انت مولاتي يا زينب انت مولاتي ndi nsi bilha bouddi lish kiha hiati wa gulich ma qidari nnisa ya zineb enti maulati maulati enti lisharab, enti ljud, enti lghi arabak mali khayi enti lghi yom lwtaf chanil kumar shayil khayi enti lisharab, enti lghi arabak انت الرأي يومي لطافتاني لقمر شايله امت فعطي الزهراء قاية البحر للسلغي واذا محبوبة بكام عده صب على دروبا يا ميبو ينتظر يومك وصافا يا لو اصوف ما حتار تعجز كل هكلماتي اقول لك ما قدرت انسى اجي انا بانتمي مولاتي ما حتار تعجز كل هكلماتي اقول لك ما انتي مولاتي بلك بلك بلك ويا نسيب الهوى ودي اقول لك ما قدرنا ننسى جذنب انت مولاتي وينك وينك وينك تمشي لي راسي حسين يا القلب مسلوبي برزت مثل دحل باب الكفار ما نجو صح الجيش كله يا زين بالكوفي ابد ما مر عليه الخوف والعدوان ما صاحب صوت ملك الموت بس كثرت امواتي اقول لك ما قدرت انسى جسر بينتي مولاتي ملك الموت بس كثرت امواتي اقول لك ما قدرت انسى جسر بينتي مولاتي يا زين بينتي مولاتي لكن لكنه كلو اقتحام قصر خواطر زفير لحدك يا ويله ايدور وانا محبوبك تابعتك صبح على دروبه ايدور وهذا محبوبا تابعتك صبح على دروبه يا مهبي ya mani nintazir ya ma tusar muhid w antazir jitak ya mahboob shra al umr